بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندري مهربان قل أُوحِي إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل نقام بוקרة کە بێگومان چەند کەسێک لە جنۆکە جوێیان گر لە قورئان خوێندنەوەم ئینجا وتیان بەراستی ئێمە چی سەر سوڕ بیست یەهدی ئلا اڵڕشد فەئامەننا به ولن نشرک بربنا ئحەدا ڕێنموونی دەکات بۆ ڕێی ڕاست ئێمە ش باوەڕمان و هر چیز کس بە هاوبەشی او بشی پروردگار من. و آن‌هی تعالی جد ربنا متخذ صاحبته ول و ولدا. و براستی بلند دگوری پروردگار من لشتی هیچ هاوسەر من منداڵێکی چی بو خویدان وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيَ هُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَطَ بِجُمَانٍ بِأَوْزَكَمَنْ دُرُوِّنَا لِبَارِي هَلْ دَبَّسْتَ الْبَارِيْخَوَى وَأَنَّ غَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا و ايما قيمان وابك ادمي وجنوك هرجيز درونا كند دربارې خو و انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا کتسیو ارتیر من دویان دکردن وان انهم ظنوا کما ظننتم ان لا یبعث الله احد واادمی گمان یم بر دعا هر وقت ایوا ای کە ک گمان تام بر دعا ک وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَيْمَدَ قَرَاين بَشْوَيَنْ دَنْقُ <تصفيق> بَاسِ آسِمَانْدَا كَسِي دِيمَانْ بَرْكْرَا وَلَبَاسَوَانِ تِيرِ وَأَن ك نَ قود مننها م قاعدا يستمع الآن يج له شها ب وصد و بگومان ئمە زاران دا نشتين لە سن شوێنك لە أسمان ب جوێگرتن بەڵام هەرركسگ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرَطُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَبَرَأَسْتِنَا زَانِينَ آيَ خَرَابِي وِسْتَرَوْبَ أَوَانِكَ الْسَّرْزَوِينَ يَا حَرْوَدِكَ الْيَانِ رَأَنْمُونِ وِسْتَوَبَوْا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَبَيْقُمَانَ إِمَا هَيَنْ دِيكْ مَنْ تَعْشِيينَ وَهَيَنْ دِيكْ مَنْ لَوَنِ زِمْتِرِيينَ إِمَا جَارَانْ رَيْبَازِ زُورْ بُوِينَ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنَّا جزا الله في الارض ولن نعجزه هربا وايمد النياب ان كهجزنات وان لدست خوارب سين لذويده وبهل هاتني لدست خوارزغان نابين وان لما سمعنا الهدى آمنا به. بمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا براستي امكاترن موني قران مانبيست ايمان مان پههنا انځ هر کس يك برواي هینا په ومن المسلمون ومن القاسقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وبيقمان إيما هين ديك من مسلمانين هين ديك من استمكار إنزا مسلمان بون أو أوانا ريراستيان دوزي وتوا وأم ما فكانوا لجهنم حطبا بلام للريّاس لا دران وأتستمكار كان دبنس وتمنيد لو استقاموا على الطريق لا أسقينهم غدقا وأجر أوان مروض نوكا بەردەوام بوونایە لسر راست آوی زور من پی اناوشین نعمتی زور من دادانه لنفتنهم فیه ومن يعرض عن ذکر ربه يسلخه عذابا صعدا تا تاقیان کەینەوە نواتی ایدا و هرکس اگرو ورج لە یادی پەروەردگاری خوی دی خاتن سزای وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بِجُمان مزقوتات تائبه إخوان كواتلق الخفدا هاوار لكثير مكان وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا وبندي إخوة محمد صلى الله عليه وسلم كهستا الأخوة بباريت وبي برسته ببروا كان مكة نزيق بودابار بسريدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بل يضلنياب من هرخاء خمد بارستم وكزنها كم بها وبشي قل إني لا أملك لكم ضرّ ولا رشدا. بلى من نزيان نرني موني أيوم بدستنيا. قل إني لين يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بلاي بيقومان كسيغنيك من بباريزي لسزايخوا وبيتغلو پناغيك شغنابم إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهي تنبداسنيا راغي عن النبي الاخواوا وغياندني بياماني او نبي وهركسي بفرماني خواو بيغمبري بكات او بيغمان اجري دوزخ بو او تيا دمنه توب هميشي حتى اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا تا بە چاوی خۆیان دەبینن ئەو سزایانەی کە بەڵێنیان پێدراوە ئینجا ئەو کاتە دەزانن کە چێ یارمەتیدەری کەمترەو ژمارەی کەمە قول ئن ئدری ئقەریبم ما توعەدون ئم یەجعەلو لەه ربی ئمەدا بڵێ من نازانم ئاخۆ نزیکە ئەو ڕۆژی دواییەی کە بەڵێنتان پێدراوە یان پروردگار ماوی چه دوری بوداناو عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد. هر خواه زانه یکان و کس آگا دار ناکاد به دا. الا من ارتضا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ما گَر پیغمبر چي کلي رازي به جابې ګمان خا د نري له بردمي او پشتي وا تاسو وان له فرښته قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا تا بزانێ کە خوای خۆیان گەیاندووە و خوا ئاگادارە بۆی کلایانه و هەموو شتێکی هەڵژماردووە بە هەڵجمماردن،